ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين